فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم عمد و بنينا شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدك اللام انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم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 كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع